أتوبي وارجع ورجاد دوم بالله واطلب من الغفار يغفر ذنوبي يا ما جنينه من عظيمتي وإكبر بس أرجي الستر يستر عيوبي بس الستر يستر أنا نصيتك يا إلهي ولوزار من عظمها يا رب سد دروبي أسألك يا ساتر عن الفضح ستار تقبر رجوعي والندم شق ثوبي تقبر رجوعي والندم ندم على ما فات في عمري وصار عسى الندم ينجيني يوم الخطوب يوم الحوامل تجدع الحمل تحتار والأم تذهل عن هروب ولو تذهل عندنا هروب تجوب وارجع وارجع دوم بالله واطلب من الغفار يغفر ذنوبي يا ما Ser والناس ما هم بسكر بس سكر من منه ما شافوا وقت الكروبي والخوف الأعظم من ورود على النار يوم الخلايق في لضاها شبوبي يوم في لضاها شبوبي يالله يا رحمن يا قابل الجر اقبل جواري منك لمك وتابي وصلاة ربي عد ما هزل اشجار من النساء او ضربها هبوبي من النساء او ضربها هبوبي <تصفيق> على شفيع الخلق في وقت الاختار محمد المختار صف والشعوب على شفيع عل الخلق في وقت الاختار محمد المختار صفو الشعوب هتوب وارجع وارجع ضيمه وقبر بسرج الساتر يستر يستر عيوبي